<تصفيق> ولو كنت إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Evet. <coughs> Where <تصفيق> <تصفيق> وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعُولَ ما ظل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت و. افَمَنِ تَبَرَّأَ مِنَ اللَّهِ وَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وبئس المصير هم صبق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لا لا